والجبال أمتاداً وخلقناكم أزواجاً وجعلنا لومكم سباتاً وجعلنا الليل لباساً وجعلنا النهار معاشاً وبنى لنا فوقكم سبع شداداً وجعلنا سراجاً وهجاً وأنزلنا من المعصرات ما ثجاجا لنخرج به حب ونباتة وجنات الفافا إن يوم الفصل كان ميقا ففي الصور فتأتون أخوآجا وفُتِحَت السماء فكانت أبوابا وسُيِّرَت الجبال فكانت ثغابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مأبا لا بفين فيها إحقابا لا يذوبون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا كزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حَدَائِقَ وأعنابا وكواعب أترابا وكهسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء الحساب رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون, لا يتكلمون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 بسم الله الرحمن الرحيم والنازعة ضَرَّقَ والناشِقَات نَشْتَقَّ والسَّابِحَات سَبْحَةَ فَالسَّابِقَات سَبِقَةَ فَالمُدَبِّرَات أَمْرَةَ يَوْمَ تَرْجُفُ الْرَّادِفَةَ تَتْبَعُهَا الْرَّادِفَةَ قُلُوبُ يَوْمَ إِبْنُ الْرَّادِفَةَ أَبْصَارُهَا خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظانا نخرة قالوا تلك إذا كرة الخاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالوادي الْمُقَدَّسِ طُوًى اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُلْ هَلْ لَكَ إلى أَنْ تَزَكَّى وَأَهْلِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادا فقال أنا ربكم أعلى فأخذه الله لكان الآخرة والهلا إن في ذلك لعبرة لمن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 الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه وله النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مغسها، فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتها، إنما أنت من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 126. <تضبنا الماء صبا> ثم شققنا الأرض شقا 127. فأنبتنا فيها حبا 128. وعنبا وقبا 129. وزيتونا ونخلا 120. وحدائق غربا 121. وفاكهة وهبا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصخة يوم يفر المر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل ملئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة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 بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب تثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور معثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم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 ان الفجار لفي جهنم يصلونها يوم الدين وما هم عنها غائبين وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس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 كتاب الفجار لفيس الدين وما أدراك ما سجين كتاب مغضوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتذ هثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال ساطير الأولين كلا بل قال على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عبر ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما علين كتاب مرهوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظون تعرف في وجوههم نظرة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 الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء شقت وهدنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمين فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسورة وأما من أُتي كتابه وراء رهه فسوف يدعو ثورا ويصل سعيرا إنه كان في أهله مسورة إنه ظن أن لهُ قال به بصيرا فَلا أُقْسِمُ بالشَّفَقِ واللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ والقَمَرِ إِذَا تَسَقَ لا تُكَبُّ نَطْبَقًا عَنْ طَبْقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِ الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبسرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير مبنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروم واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوغود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله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 والسماء والطارق وما دراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظ للإنسان مما خلق خلق مما إن دافق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 والذي أخرج المرعى فجعله غفاء أحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ونيسرك ليسرى فذكِّب إن فَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَكَّرُ مِنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى قد أَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّرَ وَذَكَرَ سَمَّ رَبِّهِ فَصَلَّى بل تغفرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الهولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث القاشية أجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة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 بسم الله الرحمن الرحيم الفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد برمذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصفر بالواد وفرعون ذي الأوكاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأمل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 التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيه يومئذ بجهنم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 والذين كفروا باياتنا هم اصحاب النشأه عليهم امر مقصود بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها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 قال لهم رسول الله لقَتَ الله وسُقِيَها فكذبوا فعقرها فدم دم عليهم مضوا بذن بهم فسوها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يوشى والنهار إذا تجلّى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشدة فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغلى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى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 سيجنبها الأتقى الذي يغتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا <إن> بتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى لا ودعك ربك وما قلا وللآخره خير لك من الاولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فأوى ووجدك ضاللا فهدى ووجدك عا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 ان مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ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 قال قال إنسان من على قرء وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان لا يقرأ أرأه استؤنأ إن إلى ربك رجع أرأيت الذي أنها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 فَلْيَدْعُنَا دِيَّ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّ كَلَّا لَا تُطْعِه وَاسْجُدُ وَقُتَلِبَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدَّى رَأْكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ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 وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا فَقَالَتِ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا ومن يعمل مثقال ذرة شر يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكا وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشهيد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحص لما في الصدور إن ربا يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم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 كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها علم اليقين ثم لتسألون يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي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 وما أدراك ملحقته نار الله المقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصده في عمل ممدده بسم الله الرحمن الرحيم لم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفين فلم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم إلى فقريش إلا في محلة الشتاء والصيف فليعبدو رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم رأيت الذي يكذب بالدين وَذَلِكَ الَّذِي يَدُحْ الْيَتِيمُ وَلَا يَحُبُّ عَلَى طَعَامِ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكنفر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون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 بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب والمرأة حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم هل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم كل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر في العقد ومن شر حاسد إذا أسد بسم الله الرحمن الرحيم كل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر المسواس الخناس الذي تسمس في صدور الناس من الجن